هل عجب ان المجيء هل عجبه ام <سؤال> الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ பிணி குர <أإذا> حَذَ <تصفيق> عَلِمَّمْ أنت مابو بالحد كده انا انغوم انغوم في امري مري افنمو